مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَالَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنْ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفذعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوطي وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر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 اذْخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ حَصْمَانُ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطُطْ واهدنا, وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا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 نيم السني الشيطان بنصب وعذاب اركب برجلك هذا متسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم ما هم رحمه منا رحمه منا وذكرى اولي الالباب وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ يَا عِبَادِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي والأبصار. إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ مِنْ دَنَانِيلَ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلِكَ الْكِفْلُ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب فِيهَا فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب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 كُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ كُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنتُمْ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 مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنَ النَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَخُرْجِ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ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 نَدهَنَّ مَنك وَمَن مَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ كُلُّ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ نبأه بعد حين